يا فاطمه الزهراء يا فاطمه الزهراء كوكب القدره وعلى العرش بره يا كوكب القدره وعلى العرش بره بنت العليمه العالمه يا فاطمه الزهراء بنت العليمه العالمه يا فاطمه الزهراء بارين جلت قدرته يا طاهره وبوحيه وضح آيته يا طاهره من خسكم بنص هلأته يا طاهره صلع لطاه وعترته يا طاهره دار الوحي داريج والشيعة دار الوحي داريج والشيعة أنصاريج بسمك غدت مترنم يا فاطمة الزهرة بسمك يا قدات مترنمه يا فاطمه الزهراء يا كوكب القدر وعلى العرش ترض يا كوكب القدر وعلى العرش ترض يا عليم العالم يا فاطمه الزهراء العلي من يا فاطمه الزهراء يا در من عرش المجد يا فاطمه من طيبك فوح وليد يا فاطمه امننا كلنا ونعتقد يا فاطمه مثلك ابد ما من وليد يا فاطمه سبحان من صور وهدا لك سبحان من صور وهدالك الكوثر وخدامك ملك السما يا فاطمة الزهراء وخدامك ملك السما يا فاطمة الزهراء يا كوكب القدر وعلى العرش دره يا كوكب القدر من جمع العلوم ومعرفه يا زاهده ومن بكرامات الوفاء يا زاهده فيك الجنان مشرفه يا زاهده يا ام ابوها المصطفى يا زاهده وباسمك النادي يا بابعه الهادي يا ببعة الهادي بالمحشر انت العاصمة يا فاطمه الزهراء بالمحشر انت العاصمه يا فاطمه الزهراء يا كوكب القدر وعلى العرش بدر يا كوكب القدر وعلى العرش بدر يا عليم يا مركز اصحاب الكسى من العلي يا سر اله انقدس من العلي لاهل المعارف مدرسة من العلي وامتوجى خير النسى من العلي وانضلق لتشيعة والامر تنطيعة يا من ولا مكرمه يا فاطمه الزهراء يا من ولعت مكرمه يا فاطمه الزهراء يا كوكب القدره وعلى, القدر، وعلى العرش ترى يا كوكب يا وعلى العرش وعلى العرش ترى يا عليمه العالمه يا فاطمه الزهراء هل يالا للهم اتركا يا ام الحسان وشيعه الهم شاركه يا الحسان ميلادك الرب باركه الحسان يا عابده يا ناسكه يا الحسان حوريه انسيه ومن الله مرضية حوريه انسيه ومن الله مرضيه وعلى الخلايق رحمة يا, فاطم يا, فاطم يا, يا, يا, فاطم يا فاطمة الزهراء وعلى الخلائق رحمة يا فاطمة الزهراء يا كوكب القدر وعلى العرش ترت يا كوكب القدر وعلى العرش ترت هو العليم العالم يا فاطمة يا نبت النبي خير البشر سيدتي وزوجة علي وام الدرر سيدتي ام لما المنتظر منتبر سيدتي ميلاد شل ابتشار سيدتي والدنيا مبتشره وتشارك العتره والدنيا مبتشره وتشارك العتره يا الحب كعل الاوسمه يا فاطمه الزهراء يا الحب كعل الاوسمه يا, يا, يا كوكب يا وعلى العرش ترى وعلى العرش وعلى العرش تراني العالمه يا للشاعر الأذيب نجم الصراف الكاظمي